بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرانا عربي لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القفص بما أوحينا إليك هذا القرآن هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين قال يا أبني لا تقطصوا لَكَ على إخواتك فيكيدونك كيدا, كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تغويل الأحاديث ويثم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإصحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف لي أحب إلى أبينا منه ونحن نَحْنُ زُرْنَا إِنَّ بَنَانَ فِي مَنَالٍ مُبِينٍ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ يَخْلُو لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا من بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالُوا إِنَّهُمْ لَنَسْفَتَنُّ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ وألقوه فِي غيابة الجب فاعلين. قالوا يا غبانا ما لك سأمنا على نوزف وإنا له لناصحون أغصرهم على غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافرون. قال إني لا وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالون إنك له الذئب ونحن عصفة لنا إذا فَلَمَّا فلما ذنبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب إذنه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون قالوا يا أبنا إنا ذهبنا نسترق وتركنا يوسف عند, عند متاعنا فأكله الزئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدمين كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قال بن سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت أيارث فرسنوا والدهم فأدنى ذنوى فأدلاد الولي قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخف ذروا من معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتغلوا من مصرى بمرأته وكذلك مكنا السَّمِيلَ وَلَذَابُ وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ لِيُسُبَ بِالْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأوِيلِ الأَحَادِيثِ وَاللَّهُ رَاضٌ عَلَى أَفْرِهِ وَلَكِنَّ أَنْتَ الْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ شُدْهُ أَسِيلَ وَكَذَلِكَ نجزل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيسلت قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسوى إنه لا يفلح ظالم ولقد همت به وهم بها لولا أرعى برهان ربه كذلك المصرف عن سوء والبحشاء إنه من عبادنا المخلصين وسبق الباب وقد ميصا من دبر وألف يا سيدة ما الباب قالت ما جزاء من رضا بأهلك سوءا إلا أن أو عذاب أليم قال هي راودت عن وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل إِنْ كان قميصه قد من قبل ففلقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعلم عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطرين وقال نختم في المدينة مرود العزيز تراود فتاه عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنرى ما في ظلامه فلما سمعت بمكرهم انهضنا ihnen واعددنا لهم مستكاء واخذ كل واحده منهن ذكيناهم وقالت اخرج عليهن فلما رايناهم اكبرناه فلما فلما رايناهم اكبرناه حاجه لله وقلنا حاش لله ما هذا بشرا, ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذين نمتنني فيه ولقد روته عن نفسه بس اعصب ولئن لم يفعل ما آمره ليحجنن ولئن لم يفعل ما ضربه ليحجنن وليكون مبين قال رب السجن أحب إليه ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدا أصفر إليه وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه وفرف عنه كيدا إنه هو سميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسلونه حتى ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إذني أراني أعفر خمرا وقال الآخر إني أراني فوق رأسي خبزا تأخذ الصير منه نبأنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكم عطا ترجقا له إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم آخرة كنفرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن ما الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم يا صاحب السجن فأرباب المتبرقون خيرا أم أل الله الواحد القهار من تعبدون من دونه إلا أسماعا سميتمها سميتمها أنتوابا ثم أنزل الله بها من سلطان إذن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا ذلك الدين, القيم ذلك الدين القيم ولكن أترى الناس لا يعلمون يا صاحب يستجن أما أحدكما فيسحي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب أخلب الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه جسافيا وقال للذي ظن أنه ناجي منه منذكرني عنه وقال للذي يظن أنه ناجي منه ملكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فنبذ في السجن لرسلين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سماني يأكلون سبع عجاق وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملو أفتوني في للرؤيا تعبرون قالوا أطلعات أحلامهم وما نحن بتهويل الأحلام بعالمين وقال الذي جاء منهما وذكر بعد أمة أنا منبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق يوسف أيها الفديق أكتنا في سبع فقرات السماء في سبع بطرات سمان يأخلون سبع عجال وسبع سنبنات القمر وأخر يابسات لعليني أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تجرعون سبع سنين دعبا فما حفظتم فذروا في سنبني فما حفظتم فذروا في سنبني إلا قليلا مما تأكلون ثم يسينين سبع شداد يقول لهم قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عالم فيه يغص الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بعد النسوة التي الناقة الصوان إن ربي بجيد إن عليم قال ما فضلتم اذ روثه ان عن نفسه قلنا حاشا لله قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حفظ الحق و انا روثه عن نفسه و لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اقن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد وما اُتَنْزِلُونَ نَفْسٍ إِنَّ النَّفْسَ لَمَارِدُونَ بِسُوءٍ إِنَّ النَّفْسَ لَمَارِدُونَ بِسُوءٍ إِلَّا مَا حَمَدَ إِنَّ, إن وَقَالَ الْمَلِكُ لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعل لي على خزائم الأرض إني حزيظا عليم وكذلك ركنا ليوسف في الأرض يتبرع منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر ولا ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يساقون وجاء إخوة يوسف فذخلوا عليه فعرفهم وهم له ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأقلة من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير فإن لم تأتوني به فلا شيء لكم عندي ولا تقربون قالوا فنراود عنه أباه وإنا نفاعلون وقال لبتياني اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منعلمين لوكان يفأنس معنا خاننا له نحافظون قال هل أمنكم علي انكما كما تتم على اخيه من قبل الله خير حافظ فالله خير حابظ وهو ارحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا هل يمكنك ردت إلينا ونمير أهلنا ونمير اهلنا من اهلنا من اهلنا من كين من اهلنا من اهلنا من اهلنا من اهلنا من من الله من اهلنا من اهلنا من اهلنا من اهلنا من اهلنا من اهلنا من اهلنا من اهلنا من لا تدخلوا من باب واحد ونقلوا من أبواب متبرقة وما أغني عنكم من الله من شيء سن الحصم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 قال إني أنا أخوك قال إني أنا أخوك فلا تبتعس بما كانوا يعملون ولما دخلوا على يوسف أو إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتعس بما كانوا يعملون فلما جهدوا جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها أن العير إنكم لسارقوا قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفد صواع النلك ولمن جاء به حل بعير وان به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنسن في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاء ينزلون ثم جاءت بيئته كون رجا منهم مجن في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزم وارمين فبدا بي اوعيق وعاء اخيه ثم اخرجها من وعاء كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوخ كل ذي علم عليم قالوا يسرق فقد سرط أخ من قبل فأسرها يوسف في نصره ولم يبدها لهم قالوا فقد خلق امر الله من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يردها لهم قال انتم شر مكانه والله اعلم بما تصبون قال انتم شر مكانه والله اعلم بما تصبون قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ أحد ما مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نخذ إلا من وجدنا مساعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما سيأثوا منه خلصون جهيا قال كثيرهم لم تعلموا أن أبوكم فنأخذ عليكم موزقا من الله ومن قبل ما فرقتم في يوسف فلن أضرح أن حتى سايا أو يحكم الله غني او يحكم امامه ولي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وثل القريز التي كنا فيها والعيور التي أقبلنا فيها وإلا لصالقوه قال بل سولت لكم فجتم أمر فصبر الجميل عش الله جميعا عسى جميعا اتس الله ان ياتي انيبهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وتولى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو قوي قالوا تالله تفتأ تذكر يوتب حتى تكون حرما حتى تكون حرما أو من الهالكين قال إنما اشكو في وحزني الى الله قال إنما, قال إنما أشكب في وحزني إلى الله وأعلم من الله بني يذهب يا بني يذهب وبتحسز من يوسف ولا تيسر من روح الله إنه من روح الله إلا الكون الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مستنا وأهلا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إن أنتم جاهلون قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يستق ويصبر فإن الله لا يضيع أجوى المحسنين قال نوس الله لقد آسفك الله علينا وإن كنا قال لا تسريب عليكم اليوم ويغفر الله لكم وهو أرحم راحمين اذهبوا بتميصي هذا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم مجمعين ولما ضصلت العيد قال أبوهم إني نجد ريح يوسف لولا أن تفندون ولما ضصلت العيد قال أبوهم وَلَمَّا انْصَفَّ النَّدُونْ قَالُوا تَمَارِينُكَ لَفي وَلَانِكَ الْقَدِيمْ فَلَمَّا ان جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَى عَلَى وَجْهِ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ صَرَّةً قَالَ أَلَمْ كُلُّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا لَنُبَنَا قَالُوا يَا أغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف أعوى إذنه أبويه وقال دخلوا محر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخرونه وسجدا وقال يا أبي أثبت هذا تأويل رؤيا من قبل، قد جعلها ربي حقاً، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وقد أحسن بي إذ من السجن، بكم من, البدو من بعد أن ذر الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إن هو العليم الحكيم. رب قد عَذَابَ من الملك وعلمتني من تأويل الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ثَبِّتْنِي مُسْلِمًا وأبحق لي ذَلِكَ من الغيب نوشيه إليك ومن كنت لدين إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ومن أكروا الناس ولم حرفت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل منه إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معلمون وما إلا مشركون تأتيهم رجية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سليلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على ضفرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إذنهم من أهل القرى أفلا يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إلى السيئ سر وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم من نشاء حتى موسى قال وبأنهم قرسل بوجاهم نخرنا فنجي من, نشاء فنجي من نشاء من كان في تصفيح عبرة لأول الأبواب، من كان حديثا يُصدَّق، ولكن تصديق الذي بين يديه، ولكن الذي بين يديه، كل شيء، وتصفيق كل شيء وغداه ورحمة من يؤمن.